بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب مسح كفتين ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع والسناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعينما بعد قال رحمه الله تعالى ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه من كان فيه سلس البول وتطهر فإن هذه الطهارة على المذهب تعتبر طهارة كاملة رافعة للحدث رفعا كاملا وبناء على هذا الاصل وهو أنها طهارة كاملة رافعة للحدث يقول أنه يمسح لأنه يعتبر تطهر طهارة كاملة هذا من جهة من جهة أخرى من به سلس البول هو أولى وأحوج لرخصة المسح من غيره فهو يجوز أن يمسح لأمرين لأن الطهارة أو طهارة كاملة ولأنه إيش؟ أولى من غيره ثم قال رحمه الله تعالى طهارة لأنها كاملة في حقه وكونه يمسح من به سلس بول هذا منصوص الإمام أحمد هذه المسألة نص عليه الإمام أحمد يقول فإن زال عذره لزمه الخلع والسئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء إذا زال عذره يعني زال السلس الذي فيه أو غيره من الأسباب فإنه يجب أن يتطهر طهارة كاملة لماذا عند الحناب لأن طهارة من به سلس بول ونحوه ليست كطهارة الكامل هي طهارة كاملة لكنها ليست كطهارة الكاملة ليست كطهارة الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فإذا ذهب هذا العذر وجب عليها أن يستأنه الطهارة كما قال المؤلف كالمتيمم يجد الماء طيب انتهينا من هذا من به سلسل بول هل طهارته طهارة كاملة أو لا الجواب طهارته طهارة كاملة لأنه يقول لأنها كاملة لكن هل هو كتطه... كطهارة الكامل الذي ليس عنده أي إشكال لا ليست كذلك فإذا نجمع بين الأمرين بهذا الشكل نعم ومن مسح في سفر ثم قام أتم مسح مقيم حين بقي منه شيء وإلا خلع وإن مسح في سفر, في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع إذا مسح الإنسان أثناء السفر ثم أقام فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتم ان كان بقي عليه شيء أن يتم المسح مدة مسح المقيم فقط وقد ذكر بن قدامة الإجماع على هذا الحكم ذكر بن قدامة الإجماع على هذا الحكم وإن كان في المذهب قول أنه إذا كان مسح أثناء السفر يوم وليلة فإنه يتم إذا وصل الحضر مسح مسافر فإنه يتم مسح مسافر بل حكيت رواية عن أحمد بل حكيت رواية عن أحمد لكن الشيخ الزركشي والشيخ بالرجل بيرون أن هذه رواية بعيدة جدا يرون أنها رواية بعيدة جدا وما قالوا صحيح يعني فيه شدود هذا القول فيه شدود او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يجد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحضار طيب. يقول او عكسA اي مسح مقيما ثم سافر لم يجد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحضار اذا مسح وهو مقيم ثم سافر اذا مسح وهو مقيم ثم سافر فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يمسح مسح مطيم وهذا هو الصحيح من المذهب كما قال المؤلف وهو مذهب جماهير أصحاب الإمام أحمد وهو مذهب بالاشكال. لماذا؟ قال له أنه في حقه سفر وحضر فنغلب الحضر ليس؟ قدم معنا نظيره لماذا نغلب الحضر لماذا لا نغلب السفر أحسنت لأن الحضر هو السفر هل الأصل في الإنسان أن يكون مسافرا أو باقي في بلده الأصل أن لا يسافر فقالوا كما قال الشيخ الشارح تقريبا لجانب الحضر لكن تعليل هذا التعليل أن الحضر هو الإيش؟ هو الأصل احتاج الحناب لها أن يجيبه عن حديث يمسح المسافر ثلاثة أيام ليس كذلك؟ هم بحاجة يوجدون تجواب عن هذا الحديث الصريح وهذا الذي مسح في الحدر ثم سافر هو مسافر, هو مسافر أجابوا عن هذا بقولهم نحمل الحديث على من ابتدأ المسح مسافرا جمعا بين الوصول التي جاء الشر بها بين هذه الوصول بين الأحاديث التي تدل على المسح مسافر والأحاديث التي تدل على المسح مقيم فقال lui نجمع بينها بحمل أحاديث المسافر على ماذا؟ ما إذا ابتدأ المسحة في السفار و... نعم هنا الرواية الثانية عن الإيمان محمد أنه يمسح مسحة مسافر وهذه الرواية واضح دليلها أن النبي صنقال يمسح المسافر وهذا مسافر يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا مسافر وهذه الرواية اختارها يعني جمع أيضا من ال. من ال... محققية الحنابلة مثل الخلال وأبو الخطاب وابن قاضي الجبل وغيرهم بل هناك امر آخر هذه الرواية ذكر الإمام أحمد أنه ذكر الإمام الخلال أن الإمام أحمد رجع إليها هذه الرواية التي ليست هي المذهب ذكر الخلال أنه رجع إليها نستمع إلى قول الإمام الخلال الإمام الخلال له عناية بهذه المسألة يقول الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا طبح. رجوع صريح يعني ما ويقول أيضا نقله يعني رواية مسافر نقله عنه يعني عن أحمد أحد عشر نفسا شوف كيف العناية قال الزركشي معلقا على موقف انا اقول قال الزرقشي وانا اقول معلقا على موقف الخلال قال الزرقشي ولقد قال الخلال حيث جعل المساله روايه واحده فقال نقل عنه احد عشر نفسا أنه يمسح مسح مسافر ورجع عن قوله الخلال يعتبر هذه المساله ايش روايه واحده والروايه الاخرى رجع عنها صرح بالرجوع فهو يعتبر هذه هذه المساله روايه واحده وللمعلومية الخلال يفرق بين المسائل التي رجع عنها أحمد رجوعا صريحا والمسائل التي هو يفهم أنه رجع بدليل أنه في مسألة وهذه المسألة لم نتحدث عنها في الدرس السابق نسيانا مسألة تذكرون مسألة أنه يشترط لجواز النس على الجبيرة أن يلبسها على طهارة صح هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان الأولى التي هي المذهب ويسترط تكون على طهارة فإن لم على خيط طهارة نزعها فإن لم يتمكن من النازع فإنه يثي هذا المذهب الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه سهل فيها وقال يمسح ولو لم يلبسها على طهارة واضح؟ قال خلال في رواية الجبيرة وكأن أحمد رجع إلى هذه الرواية وكأن أحمد رجع إلى هذه روايات إذن هو الخلال يفرق بين المسائل التي هو يرى أن الإمام محمد رجع عنها رجوعا صريحا واضحا ويروي الرجوع عنه جماعة من أصحابه من اتقال اصحابه وبين المسائل التي يحتمل أن الإمام أحمد رجع عنها والحقيقة هل ينبغي أن المسائل التي قال الخلال أن أحمد رجع عنها أنه تكون هي المذهب ينبغي أن تكون هي المذهب الخلال يعني هو الذي جمع رواية الأمام أحمد وهو الذي يعني جعل مذهب الإمام أحمد له معالم ومراسم كما قال الزهبي تقريبا هو اول من وضح معالم المذهب ثم واسع الرواية ذكيه قوي الفهم تلقى منصوص الإمام أحمد عن جماعة من أصحابه الحقيقة أنه يعني المفروض يقدم ولا أدري لماذا يعني يعني خاصة مثل هذه المسألة يعني هو الإمام الخلال ينتصر لأن الإمام أحمد ليس عنه أصلا في هذه الرواية واحدة مع ذلك يقول الزركشي غالة الزركشي يقول غالة <تصفيق> طيب أين أتحدث أنا أيها نحن الآن في مسألة من مسح مقيم في المسافر فقلنا أن الإمام أحمد رجع عنها وأنها رواية واحدة وأنه ينبغي أن يكون هذا هو المذهب طيب نعم اقرأ أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح أل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم طيب أو شك في ابتدائه إذا مسح الإنسان وشكها المسح في السفر أو في الحضر فإنه يتم مسح مقيم لماذا قالوا لأنه المسح رخصة والرخص إذا لم يتحقق شرطها فإنها لا تفعل وهنا لم يتحقق الشرط بسبب وجود الشك بسبب وجود الشك فدل هذا على أنه لا يمسح وذكرت قاعدة أو أصل ذكره أن الرخص لا تستباح بإيش بالشك أن الرخص لا تستباح بالشك وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يمسح مسح مسافر والحنابلة ذكروا أن الخلاف في هذه المساله كالخلاف تماما في المساله السابقه الحنابلة ذكروا ان الخلاف في هذه المساله كالخلاف في المساله السابقة. فما سمعته في المساله السابقه يسدق على هذه المساله نعم فيمسح مقيم اي فيمسح تتمه يوم وليله فقط لانه متيقن وان نجدف ان حضر ثم قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا وإن أحدث في الحضر لكنه لم يمسح ولذلك سافر قبل مسحه فمسح مسافر يعني فمسح وهو مسافر فمسح مسافر لماذا يقول لأنه ابتدأ المسح مسافرا هنا اعتبر الحنابلة المسح وليس إيش الحدث مع أنهم يقولون يبدأ تبدأ المدة من الحدث لكن في هذه المسألة اعتبروا المسح لأنه لم يبدأ أصلا بالمسح إلا وهو مسافر فقالوا في هذه الصورة نأخذ بالمسح ويتم المسح مسح مسافر وهذا صريح تعليل الشيخ هنا لأنه ابتدأ المسح مسافرا وعن الإمام أحمد في هذه المسألة رواية أنه يتم مسح مقيم أنه يتم مسح مقيم لكن هذه الرواية قال عنها ابن حمدان رواية غريبة هذه الرواية قال عنها ابن حمدان هذه رواية غريبة صدق فعلا هي رواية غريبة لماذا؟ لأنه إذا كان جماعة من أصحابه نقلوا عنه في المسألة السابقة أنه يتم مسح مسافر وقد مسح وهو مقيم فكيف بهذه المسألة؟ واضح؟ قول ابن حمدان هنا إنه إنها غريبة فعلا فيها غرابة فعلا فيها غرابة وقد لا تثبت عن الإمام أحمد نعم. ولا يمسح قلانس جمع قلانس وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخلوا الصوفية الآن طيب يقول ولا يمسح قلانس القلانس هي قلانس تشبه غطاء البرنس تشبه الغطاء الذي يكون في ثياب المغاربة اليوم قريبه من هذا المنظر فهي متصلة بالثوب ويغطي الإنسان فيها رأسه فالقلانس في الحقيقة وسط بين إيش وإيش بين العمامة والطقية وسط بين العمامة والطقية فالعمامة تمسح بلا, شك بلا إشكال والطقية لا تمسح بالإجماع بقينا بإيش بالذي بينهما المذهب الصحيح من الروايتين والصحيح من المذهب الصحيح من الروايتين في المذهب والصحيح من المذهب والذي عليه الجمهير أنها لا تمسح أنها لا تمسح وأما التعليل فواضح قالوا أنه لا يوجد مشقة في نزع هذا النوع من اللباس. فلا تقاس على العمامة وعن أحمد رواية أخرى أنها تمسح ودليل أحمد في الرواية الأخرى واضح وهو أنه روي عن بعض الصحابة المسح روي عن بعض الصحابة المسح فالرواية, الأخرى فالرواية الأولى هي المذهب أخذ بالأصل والرواية الثانية أخذ بما روي عن الصحابة هنا نجد أن الإمام أحمد له موقف من المسح على هذه الأشياء هذا الموقف يعني يتردد بحسب النصوص الواردة في الباب شيخ الإسلام لخص لنا موقف الإمام أحمد في هذه القضايا يقول رحمه الله لحظ كيف رصده لي لم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحديث المحسح هذا لم يختلف قوله كأحاديث المسعى للعمائم والجوربين والتوقيت في المسح وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس واضح؟ وممكن نحن نقسم المروي عن دمى محمد إلى ثلاثة أشياء التي لم يختلف قولها وهو المسعى خفين والتي فيها أنه يعني روايتين لكن المشهور والمنصور والأكثر الجواز وهو العمامة والتي فيها روايتين والمشهور عدم المسح وهي القلامس ورب يعني هذه المهم أن تقسيم هذا يرجع إلى مسألة نظرة الإمام أحمد للآثار والنصوص الواردة في الباب فهو يتصرف على حسب هذا الوارد ولا يمسح لفافه وينخلقه تشد على الرجل تحتها نعل او ولو مع مشقه لعدم ثبوتها بنفسها نعم ولا يمسح لفافه وهي الخرقه تشد على الرجل تحتها نعل او ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها المذهب وهو المنصوص عليه امام احمد ان اللفافه والخرق لا يمسح عليها اللفافة والخرق لا يمسح عليها والتعليل واضح تقدم معنا وهو أنهم يقولون حنابلة أن الرخصة جاءت بالمسح على الخف المعتاد الذي يمكن أن يثبت بنفسه وأن يواصل المشي به وما ليس كذلك لا يأخذ هذا الحكم وهذه اللفافة لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بشدها وإنما تثبت بشدها فعلى هذا يرجع هذا الحكم لاشتراط أن يكون ثابتا. بنفسه أن يكون ثابتا بنفسه فلا يجوز بناء على هذا المس على اللفافة وعنه أنه يجوز المس لكن بشرط أن تشد وتحكم لكن بشرط أن تشد وتحكم لكن هذا القول قيل أنه رواية وقيل أنه وجه وقيل أنه تخريج وأنا قلت إنه يعني من المناسب جدا بحث هذه الأشياء هل هي رواية أو وجه أو تخريج ولا أقصد بهذا مجرد الجمع أو بيان موقف الحنابلة من اختلاف الرواية ليس هذا هو المقصود هذا موجود في الكتب لكن أقصد أن يحرّذ القول هل هي رواية أو تخريج هذا الذي أظن أنه يعني لم يبحث إلا إذا كان أحد بحثه ولم أقف عليه لكنه مفيد لأن فرق كبير بين أن نقول أن هذا القول وجه عند الحنابر وبين أن يكون رواية نعم ولا يمسح ما يسقط من القدم أو قفا يرى منه بعض طيب ولا يمسح ما يسقط من القدم بلا نزاع في المذهب بلا نزاع في المذهب لأنه لا يثبت بنفسه لأنه لا يثبت بنفسه فصار أيهما أقوى المسعى للفافة أو على ما يسقط من القدم الجواب الأقوى المسحل اللفافة لأنه في خلاف بل فيه رواية على قول بينما المسحل ما يسقط من القدم هو قول واحد بلا نزاع لا يمسح عليه نعم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأنما ظهر فضل الغسل ولا يجامع المسح طيب إذا كان يرى بعض القدم فإنه لا يجوز المسح على الخف. لماذا؟ لأنه من شروط المسعى الخف أن يكون ساتراً لمحل الفرض وهذا لم يسر محل الفرض فيشبه الخف المخرق وأما قوله لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح هناك قاعدة عند أهل العلم أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد وهذه قاعدة صحيحة لا يجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد فإما هذا أو هذا طيب فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين نعم هذه مجموعة من المساعد يقول فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق, مع خرق أحد الخفين جاز المسح جاز المسح لماذا؟ لأن هذا الخف الآن تنطبق عليه شوط فهو ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي به وإذا انطبقت الشروط جاز المسح وإذا انطبقت الشروط جاز المسح فإذا لا أسكال في هذه الصورة إذا لبس خفا على خف نعم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق يحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني طيب يقول فالحكم للخف الفوقاني مقصود المؤلف ان اذا لبس الانسان خف على خف فالحكم عند الحنابلة يتعلق بالفوقاني يعني إذا مسح عليه وليس مطلقا يعني إذا مسح عليه فإذا مسح عليه تعلق الحكم به تعلق الحكم به لانه اصلح هو الان الممسوح والآخر ليس ممسوحا فلا يتعلق به حكم لكن هذه المساله فيها خلاف في المذهب فيها خلاف قوي في المذهب عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يمسع عليهما أنه يمسع عليهما وتعليل هذه الرواية ظاهر جدا وهو أن كل منهما استوفى الشروط لكن الحنابلة يرون أنه إذا لبست الخفة التحتاني ثم لبس الخف الفوقاني ثم لبست مسحت على الخفة الفوقاني ثم خلعت الخفة الفوقاني فرجلك الآن كالمكشوفة تماما عندهم رجلك الآن كالمكشوفة مهما شيخ الإسلام يقول هنا في بيان موقف الحنابلة من هذا يقول وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه فهو كما لو بدت رجله في أشهر روايثين لأن المسحة تعلق بالفوقاني وحده فصارت تحتاني كاللفافة هم الحقيقة الحنابلة يكررون هذا التعليل وهو أن الحكم تعلق إيش بالفوقاني لكن لا يذكرون بشكل واضح لماذا تعلق الحكم بالفقان هل لمجرد المسح أنت تحتاج تعليل لماذا تعلق به لما مسحنا عليه واضح أنا لم أجد يعني تعليلا واضحا ل... ل... مع أن هذا أشهر رويتين وصح رويتين وعليا جمهور الحنابل وهو صحيح من المذهب لكن يعني لم أجد لأنه إذا مسح على أحد الفقائين ما الذي يجعل هذا المسح يتعلق به الأحكام بدليل أن الرواية أخرى عن المام أحمد أجوز الماسح طيب نحن لا نريد الدخول في الخلاف لكن انا أقصد أنه تعليل حنابلة في المشهور من الماسحة غير واضح غير واضح طيب نعم. لأنه ساتر فأشبه المنفرد وكذا لو لبسه على نفافه نعم لأنه ساتر فأشبه المنفرد هذا تعليل لأي شيء هذا تعليل لجواز المسح على الفوقاني فهم يقولون الفوقاني الآن ساتر كما لو كان وحده كما لو كان وحده ولهذا قال وكذا لو لبسه على لفافة لأن اللفافة وإن لم يجد المسح عليها منفردة إلا أن الحنابلة يرون الله أن التحتاني لا قيمة له إذا مسحت على الفوقاني فالتحتاني كانوا غير موجود حتى لو كانت لفافة لا يضر تلو كانت لفافة لا يضر لأن الحكمة تعلق بالفوقاني نعم وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترى وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترى إذا لبس خف تحتاني ثم لبس فوقه فوقاني وصار كلا منهما مخرق فلا يجوز المسح لماذا قالوا لأن لأنه لا يدوج المس على كل واحد منهما لو انفرد بعبارة أخرى لأن كل واحد منهما لم تتحقق فيه الشروط هذا تعليل الحنابلاء لكن الإشكال أنه وإن لم تتحقق في كل واحد لكن الشروط تحققت فيهما, فيهما أو في مجموعهما ولذلك القول الثاني في المذهب وليس رواية القول الثاني في المذهب جواز المسح وتعليلهم وجيه قالوا لأن السترة حصل بهما أو بعبارة أدق لأن تحقق الشرط حصل بمجموعهما حصل بمجموعهما ولكن هذا قول وليس هو المذهب نعم وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز نعم يقول وإن أدخل يده إلى آخره مقصود الشيخ هناك أنه إذا لبس خفين فهو بالخيار في المسح على أي منهما لأن الشروط مكتملة في الخفين لأن الشروط مكتملة في الخفين ومن هنا نقول أنه قال المؤلف أنه يجوز أن يدخل يده ويمسح على التحتاني هذا إذا كان التحتاني مكتملة الشروط. فلتأتي معنى الصورة السابقة لو كان فيه خرق هو والإيش الفوقاني لأن الحنابلة يفصلون بين الخفين لا يوجد أي ارتباط بين الخفين فهذه المسألة الأخيرة وهو جواز إدخال اليد والمسعلة التحتاني إنما تكون إيش تكون إذا كان كل من الخفين تحققت فيه جميع الشروط وقد يحتاج الإنسان إلى هذه الحركة عند الحنابلة لماذا حتى لو خلع الفوقاني لا يحتاج إلى خلع التحتاني فهذه المسألة ليست تحصل حاصل وإنما لها حاجة حاجة واضحة بل إنه لو قيل أن اللسان إذا لبس الخفائين على المذهب ينبغي أن يمسح على التحتاني حتى متى أراد يخلع الفوقاني لا يحتاج إلى خلع التحتاني هذا على المشهور من المذهب نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني نعم لحظة لحظة هذه مسألة وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني فلا يمسح فلا يمسح لماذا؟ لأن الفوقاني في الحقيقة لم يلبس على طهارة مائية لم يلبس على طهارة مائية بمعنى لو أنه غسل القدم ثم لبس الخف ثم أحدث ومسح الخف التحتاني فإنه إذا لبس الفوقاني فلا يمسح عليه لانه ولم تتحقق فيه الشروط فانه لم يلبس على طهارة مائيه تقدم معنا ان الخنابل يفترطون كمال الطهاره المائيه كمال الطهاره المائيه نعم يعني حتى لو لبس ثم مسح فانه لا يجوز في المساله الاولى اذا لبس قبل المسح هذا لم يلبس على طهارة مائيه ولا طهره مسح في المساله الثانيه لبس على طهاره ولكنها طهارة مسح وليس الطهارة مائية ففي الصورتين لا يجوز المسح في الصورة الأولى الحقيقة الأمر واضح في الصورة الأولى وهو ما إذا لبس قبل أن يمسح ولبس على غير طهارة اصلا. في الصورة الثانية كذلك وهو من باب التأكيد وفقه عندهم قاعدة تقول بدل لا يكون له بدل البدل وش فيه لا يكون له بدل فلو قلنا أنه إذا مسح التحتاني ثم لبس الفوقاني وجاز المسع عليه لكان الفوقاني بدل عن إيش عن التحتاني والتحتاني بدل عن الرجل والبدل لا يكون له بدل ولهذا هم لا يرون أنه يشرع سجود سهو في سجود السهو طيب أو بعد ولم يمسح الفوقاني بل ما تحته نعم يقول بل تحته بل ما تحته يعني بل يجوز أن يمسح على ما تحته لماذا لأن التحتاني اكتملت فيه الشروط وتعلق به الحكم وقوله لم يمسح الفوقاني بل ما تحته يقصد بعد المسح يعني إذا لبس الخف وأحدث ومسح ثم لبس الفوقاني في هذه الصورة يقول يجوز أن يمسع على التحتاني لأن الحكم تعلق بيش بالتحتاني ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته هذا مكرر لأي شيء صحيح لقوله فيما تقدم فالحكم للخف الايش الفوقاني هذه نفس هي هذه نفس المساله هذه هي نفس المساله لكن اراد الشيخ ان يكرر ويتمم تقسيم الحكم وإلا تقدم أنه إذا مسح على الفوقاني تعلق به الايش الحكم نعم ويمسح وجوبا اكثر الامامه ويختص ذلك بدوائرها ويمسح أكثر طيب. ظاهري قدم الخف ويمسح وجوبا أكثر العمامة يجب أن يمسح وجوبا أكثر العمامة يعني وليس كل العمامة يعني وليس كل العمامة لأن العمامة بدل عن الرأس والرأس يمسح, يمسح أغلبه وعن أحمد رواية أخرى أنه يجد استيعابر العمامة بالمسيح وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجب أن يمسح العمامة وما ظهر غالبا في الناصية فصار عن أحمد كم رواية ثلاث روايات هنا تعليق لبعض الحنابلة قال بعض الأصحاب رحمهم الله الخلاف ركز منه هنا الخلاف هنا يعني في مسألة القدر الذي يجب أن يمسح من العمامة مبني على الخلاف في مسح الرأس قال في مجمع البحرين وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر الناصية أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا بالأولاء إذن هذه المسألة عند هؤلاء عند هؤلاء فراء مبنية على مسألة القدر الذي يجب من مسح الرأس عند غيرهم ليس لها علاقة بهذه المسألة بل هناك ثلاث روايات مستقلات في هذه المسألة ولا ينبني على مسح الرأس لكن يبدو أن تخريجه يعني على مسألة مسح الرأس فيه وجاهه لماذا؟ لأنه بدل لأنه بدل ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف ويختص ذلك بدوائرها مفهوم هذه عبارة أنه لو مسح الوسط لم يجزئ لو اكتفى بمسح الوسط لم يجزئ في أحد الوجهين وهو ظاهر كلام المؤلف وهو ظاهر المذهب الوجه الثاني أنه يجزئ الوجه الثاني أنه يجزئ ويعني ظاهر تصرف الحنابل أنه لا توجد رواية في هذه المسألة نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب طيب يقول ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب المؤلف الآن يريد أن يبين القدر الواجب في مسح الخف ما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب أن يمسح أكثر الخف وهذا منصوص الإمام أحمد وهو من المفردات وهو من المفردات ودليلهم من وجهين الوجه الأول أن المسح جاء في الشرع مطلق وقد بيّن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أكثره فيجب الرجوع إلى الشرع الثاني القياس على الخف بجامع أن كل منهما بدل أن كل منهما بدل فهذان دليلان للحنابلها طيب في في فيه رواية غريبة هنا ذكرها بالرجب يقول رحمه الله بالرجب وذكر الشريف في رؤوس مسائله أن القدر المجزء مسحه من الخفين ثلاثة أصابع أيضا يقول وأن أحمد رجع إلى ذلك وأن أحمد رجع إلى ذلك في مسح الخف ومسح الرأس قال يعني الشريف وكان شيخنا ينصر أولا مسح الأكثر ثم رأيته مائلا إلى هذا قال الحاصل بالرجل وهذا غريب بل قال وهذا غريب جدا وهذا غريب جدا غريبا تكون رواية وغريبا تكون رواية رجع إليها سعلا هذا غريب فليست كرجعات الخلال الخلال رجل, رجل متثبت والشيخ رجل متثبت الشريف والقاضي أبو يعلى الذي هو شيخه لكن الحقيقة فيها غرابة لماذا لماذا فيها غرابة؟ وجهنا في غرابة أن الإمام أحمد ليس من عادته أن يخالف النصوص بهذا الشكل ثم أيضا هناك وجه آخر للغرابة أن راوي لها قليل وليست معروفة رواية ليست معروفة فجاءت الغرابه من هذين الوجهين والحقيقة أن الشيخ الزركشي الشيخ بالرجب دائما أو كثيرا بننزل درجة أو في بعض الأحيان يذكرون يعقبون على روايات منها غريبة ولا يبينوا ما سبب الغرابة يعني كان الأمر واضح عندهم لكن حقيقة كان ينبغي أن يبينوا سبب الغرابة هل الغرابة من المعنى أو من قلة الرواية هذا فرق كما في الأحاديث. الأحاديث الآن قد تكون الغرابة من المتن وقد تكون الغرابة من الأسنات وأنا أقول لو أن إنسانا نشط وصار عارف بما أخذ الحنابل أو جمع الروايات الغريبة وبين لماذا هي غريبة طبعا ليس لأحد من المتاخرين أن يحكم على رواية أنها غريبة انتهينا, انتهينا من هذا لكن يجمع رواية التي حكم عليها الأئمة بينها غريبة ويبين ما هو السبب في أنها غريبة إما من حيث المعنى أو من حيث الرواية وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه عندك والسنه ولا وسنه, وسنة هنا سن ان يمسح باصابع يده من اصابعه أي اصابع رجليه إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرد اصابعه واذا مسح هذا لما بين قدر الواجب انتقل إلى القدر المسنون او الى الصفه المسنونه الى الصفه المسنونة فالصفة المسنونة كما سمعت أن يمسح بأصابع يده هذا أولا من أصابعه إلى ساقه هذا ثانيا يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجل يسرى بيده اليسرى هذا ثالثا وأخيرا ماذا يفرج أصابعه هذه أربع سنن صرح الحنابلة أنها أن المسح إذا أراد أن يأتي به على صفته الكاملة يفعل هذا أما القدر المجزئ فتقدم وهو أكثر الظاهر أحسنت. أكثر الظاهر فهو يتحدث الآن عن الصفة المسنونة ولا أعلم أنه في المذهب خلاف ما أعلم أنه في المذهب خلاف لأن هذه هي الصفة المسنونة نعم. وكيف مسح أجزأه ويكره غسله وتكراره مسحه نعم يقول وكيف مسح أجزأ كيف مسح أجزأ يعني إذا أفى بالقدر الواجد فالسنة مثلا أن يبدأ من أصابع القدم إلى الساق فإن بدأ من الساق إلى أصابع القدم جاس فإن مسح عرضا مرتين جاس إنما السنة أن يبدأ من الأصابع إلى الساق مفرجة الأصابع ويبدأ باليمنى واليسرى لليسرى فقد حقق إذا فعل ذلك السنة يقول ويكره غسله يكرح غسل الخف يعني لو أن إنسان أن أراد بدل مسح الخف أن إيش يغسله فحكمه مكروه لكنه مجزء على الصحيح من المذهب لكنه مجزء على الصحيح من المذهب فهو مكروه لكن هذه الكراهة يعني لا تنقله إلى عدم الإجزاء يقول الشيخ الزركشي نحن نقول الآن أنه مكروه والمذهب إيش؟ يجزئ كان القاضي أبو يعلى وجه نظر آخر. أخرى يقول الزركشي وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع الغسل لعدوله عن المأمور وتوقف أحمد في ذلك هذا أولا هذه المسألة التي هي المذهب هي من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد وأظن أن أو أول مرة ننبه على أن يكون القول توقف فيها الإمام أحمد وهو المذهب يعني أن الحنابل أختاروا قولا توقف فيها الإمام أحمد. هذا أولا ثانيا هذا القول الذي يصفه الشيخ الزاركشي بأنه مبالغة ربما إذا كان يقصد أنه مبالغة في نسبته للمذهب فربما لأن الإمام أحمد توقف فلا ننسى للمذهب عدم الإجزاء وإمام المذهب توقف وإما كان يقصد من حيث الدليل فلا يبدو لي أنها مبالغة بل يبدو لي أنها موافقة للسنة أنها موافقة للسنة فإن من اخترغ الغسل مع علمه بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسح فإنه غسله لا يجزئ وهو نوع من التنطع ومخالفة السنة الصريحة فلا يبدو لي أن الشيخ بالغ بل أنه أحسن يعني المهم الآن المذهب أنه يجزئ واختار شيخ القاضي أنه لا يجزئ لأنه خالف السنة نعم. يقول وتكرار مسعه يكره أن يكرر المسح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر المسح نعم. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما نعم لا يسن مسح أسفل الخف ولا عقب الخف نص عليهم الإمام أحمد بشكل واضح وهذا واضح جدا لأن علي يقول رضي الله عنه وكان الرأي بالدين لكان مسح أسفل الخف أو لم مسح أعلى وهناك تديل أقوى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى ولو كان مسح الأسفل يشرع لمسح أسفله أسفل الخف صلى الله عليه وسلم ويقول ولا يدزئ لو اقتصر عليه لا يجزئ لو اقتصر عليه قولاً واحداً في المدى لا يوجد اختلاف لماذا؟ لأن السنة واضحة في ذلك لا غبر عليها وأنا أقول أنه بهذه المناسبة أيضاً لو أن أحداً جمع المسائل لا أدري هالجمعة لله المسائل التي ليس فيها عن الإمام أحمد إلا قول واحدة لا يوجد عنه أي رواية ولا إماء فهذه المسائل سيكون القول فيها للمام أحمد فيه قوي جدا لماذا لأن لما أحمد عند وجود أدنى معارض عفوا لأن لما أحمد عند وجود معارض معتبر تكون له عادة إيش رواية أخرى فإذا لم يكن عنه في المسألة إلا رواية واحدة فالغالب أن الدليل عنده واضح جدا ولهذا أقول أن غالبا ستكون مسائل قوية والقول فيها قول أحمد لكن ربما تكون مجموعة وأنا لم أقف عليها نعم ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة نعم ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة عموم كلام يشمل ما لو كانت الجبيرة على كسر أو على جرح سواء كانت على كسر أو كانت على جرح والدليل انه يمسح عليها عموم حديث صاحب الشجه الشجه كما سيذكر المؤلف لان ظاهره المسح على جميع الجبيره وايضا من حيث المعنى أن الجبيرة بدل عن كل ما لفت عليه بدل ضروره فيمسح على الكل فيمسح على الكل لما تقدم من حديث صاحب الشجه ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث خرق خف أو خروج بعض القدم إلى ساق خف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة في النسان فالطهارة يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح وفي نسخة الشيخ بن جاسم ممن يمسح لكن واضح أن مسح أحسن أنتم عندكم مسح ها؟ ممن مسح بعد الحدث بخرق الخفة أو خروج بعض القدم إلى ساق الخفة فإنه تبطل الطهارة المشهور عن الامام أحمد وهو المذهب وwhenّه الروايه المنصورة أنه إذا ظهر بعض القدم بطلت الطهارة أنه إذا ظهر بعض القدم بطلة الطهارة وإذا ظهر بعض الرأس بطلة الطهارة يعني إذا كان عليه عمامة لكن الفرق بينهما أن ظهور بعض القدم يبتل الطهارة ولو لم يفعش وأما العمامة فإنها لا تبتل الطهارة إلا إذا فحش فهذا الفرق بين المسألتين والتعديد سيذكره المؤلف لأن الساتر لما ذهب ذهب حكمه لأن الساتر لما ذهب ذهب حكمه وعن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة أنه يجزئه أن يغسل قدميه ويمسح على رأسه معي أنتم أم أنتم معي الآن الرواية الأخرى أن الطهارة تبطل ويستأنف الرواية الثانية أنه يحتاج فقط أن يغسل قدميه ويمسح رأسه إذن ليس عن الإمام أحمد رواية فيما أعلم أنه لا شيء عليه واضح. فإنما غاية ما هناك أن الإمام أحمد يقول إذا نزع الخف يقسل قدمين لأن الخلل حصل في القدمين فيقسل قدمين أو يمسح الرأس إذا كانت عماما طبعا في المسألة أكوال لكن لكننا نتحدث عن الروايات عن الإمام أحمد فهتاني روايتان والمشهور والأصح منهم التي هي المذهب بطلن الطهارة راسا طيب فانتطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه طيب. لحظه ولبس الخف ولم يحدث ايوه ولم تبطر طهارته بخلعه اذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث فانه اذا خلع الخف بايش لم تفقد طهارته هذا منصوص عن الإمام أحمد هذا منصوص عن الإمام أحمد لأن طهرته لم تتأثر لأن طهرته لم تتأثر لكن نريد أن نقرأ نموذج لرواية الإمام أحمد يقول الكوسج قلت لأحمد إذا توضى ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث نفس مسألتنا قال ليس عليه شيء قال إسحاق كما قال يعني كما قال الإمام أحمد فإذا هذه المسألة في نسبة هي منصوص الإمام أحمد يكاد يكونون أخذوا نص الإمام أحمد في هذه المسألة طيب لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضى تجديدا ومسح لأنه تقدم معنا. أن المدة لا تبدأ إلا إذا مسح بعد الحدث وأني قلت أنه لم أقف على أحد حتى غير الحنابلة قال أن المدة تبدأ بعد المسح مطلقا أو أنا لا أذكر أني وقفت على أحد قال بهذا إنما قالوا أنه يا بعد الحدث يا بعد المسح الذي بعد الحدث فقط المهم بعيدا عن هذه القضية بالنسبة للحنابلة لا شك أنه لا يوجد عندهم قول آخر وهو أن المدة لا تحسب ولا ينظر إليها إلا إذا مسح بعد الحدث بناء على هذا هنا يقول ولو كان توضع تجديدا ومسح نعم. أو تمت مدته أي مدة المس استانف الطهارة إذا تمت المده بطلة الطهارة لأن مدة المسح انتهت وبه انتهى المسح وبذلك بطلت ليش الطهارة وعن إمام أحمد رواية أخرى أنه يجزئه أن يغسل قدمه نفس المسألة السابقة فمعناته الخلع وانتهاء المدة مسألة واحدة فإذا الرواية الثانية عن إمام أحمد أنه يجزئه إذا انتهت المدة أن يغسل قدمه وليس عن الإمام أحمد رواية أنه لا شيء عليه ليس عنه رواية أنه لا شيء عليه طبعا وجود روايات عن الإمام أحمد في المسألة ليس منها رواية هي مذهب لكثير من أهل العلم وربما يرجحها بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين هذا دليل قد يكون دليل إن الإمام أحمد لا يراها قوية ليس عنه رواية لأنه في العادة إذا كان هناك قول يرى أن له حظ من أصول الشرع وستدلالاته يكون عنه رواية لو رجع عنها لكن يكون على الأقل عنه إيش؟ رواية لكن هذا ليس شيئا يعني مضطردا لكنه أغلبي نعم ولو في ولو في صلاة لأن المسح قيمة مقام الغسم فإذا زال أو انقرت مدته بطلت الطهارة في الممسوح تتبطل في جميعها لكونها لا تتبعر الطهارة عند الإمام أحمد لا تتبعر وقد صرح بهذا وقد صرح بهذا في أكثر في أنا رأيت جواب واحد له لكن واضح أنه معروف عنه أن الطهارة عند الإمام أحمد لا تتبعر فإذا بطل بعضها بطلت كلها إلا على الرواية الثانية الذي تقول يجزئ أن يصل قدميه على هذه روايه ايش تتبعض لانه يرى أن طهاره القدمين هنا بطلت ثم استدركها بغسل القدمين لكن المشهور عن الامام احمد انها لا تتبعض هذا والله اعلم صلى الله محمد وعلى ال